محراب قلبي يا نبع حبي يا نور دربي يا حسين فيك جنوني لو قطعوني لن يبعدوني يا حسين لا عذب الله الذي حضر ضعبني حبه عبد بمولاه اقتدى يا حسين لا يبغي إلا قربه سلم أنالي سلمه حرب لمن حربه يا حسين في القلب ساكن ابل الامات والذكر باق يا حسين ملكت امري يا كفه عمري ستبقى اخري يا حسين يا حسين مع الحسين قصتي تاريخ عشق يكتبوا همتوا به منذ الصباح يا حسين أم أراه وأبو لما أراه في عشقه شمس الهدى لا تغربوا يا حسين نحر الإباء فحر السماء ya rubalai ya husayn zad al hiyam ab al salami hadratni mani ya husayn ya husayn kayfa akunu thairan fi karbala alam tanini اسمي فدائي أنا يا حسين أنت الذي أنشأتني ما خفت موتاً أو ردا الموت من يخافني يا حسين الطف عزمي سلزال دمي كالبرق يا يرمي بترا ام عبس حجن في نفس الهواء عشورك لا ينتهي يا حسين في صدري وصدري كتو لسه باقي انتظر ما مر يوم وانتوا يا حسين اين المنادي جهادي والثأر بادي يا حسين يا وضووري فيه سروري سقر اميري يا حسين محراب قلبي بصوت خادم الحسين نصرت سلامه كلمات الشاعر محمد برغيث تسجيل وتوزيع علي حجيج